ومن الأدواء أيضا داء وهو داء أيضا يصيب الأخوة فيما قتل وهو أنك تحتفظ بعثراته وزلاته عندك في محفظه متى أردت أن تذكرها ذكرتها ومتى أردت أن تشهر به شهرت به أنا أعرفه منذ زمن قديم أنا أعرف انه كذا وكذا أنت غشاش كاذب لست بأخ صادق الصادق إذا كان صادقا في اخوته فإنه يقيم النصحا كلما رأى تقصيرا في طاعة نصح كلما رأى ذنبا نصح كلما رأى عيبا نصح كلما رأى ضعفا قوم أخاه هذا هو الصادق هذا هو الأخ الصادق امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل الدين النصيحة ثلاثا قل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن حق المسلم على المسلم أن تنصح والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصل بالحق ما هو ما هو هو التناصح إذا رايت عيبا نصحته إذا رأيت خطا بينت إذا رأيت تقصيرا دعوت برفق وليل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حوله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه إن الله لا يؤتى على الرفق ما لا يؤطي على العنف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى بلاد اليمن يسيرا ولا تعسيرا التيسير التيسير وهو التيسير الشرعي ما جعل الله عليكم في الدين من حارات يريد بكم الله اليسرى ولا يريد بكم العسر إنما بعثتم ميسرين يسرى ولا تعسرى وبشرا ولا تنفرى وتطاوعا ولا تختلفا فإذا من حق الأخي عليك ألا تبقي عسراته وزلاته تحتفظ بها عندك في ملف تحتفظ بها عندك في محفظه متى حصل بينكما ما حصل أخرجت عيوبا وأخرجت أخطاء بل قد تزيد عليها محبة للإضرار به فاياك اياك اياك, إياك, إياك من مثل هذه الآفات والأدواء يا أخي هذه الاخوه من زاد الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذه الأخوة من العبادات الطيبة التي يتقرب بها العبد إلى ربه فكما أن للصلاة نواقض وكما أن للصيام مفسدات فللاخوه آفات آفات ماذا ستفعل يوم أن تظن أنك أحببت فلانا وفلانا حبا لله فبين يدي الله عز وجل ينكسف الغطاء وتظهر الحقائق تريد أن تكون مع المتحابين في الله إذ بك يحال بينك وبين ذلكم الندى أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي هل ستقوم؟ هل ستقوم ربما لا يستطيع أن يقوم لأنه لأن حبه مغشوش لأن حبه مكذوب لأنه أحب فلانا لمصلحة ما ولغرض ما احبه كي يصل إلى كذا وكذا إن الأخوة اليوم وقبل اليوم منذ زمن بعيد والعلماء والفضلاء يئنون من غياب مقام الاخوه ومن ضعفه يئنون منه اقرا ما كتبه ابو الفرج الجوزي في صيد الخاطر وهو يئن من ضعف التاخي في الله ومن الصداقه الطيبة اقرأ ما كتب ابن حزم الأندلسي في مداوات النفوس وهو يئن من الأخوة الكاذبة اقرأ ما كتب الشوكاني في أدب الطلب وهو يئن من خذلان مقربين لم يعينوه على مصرة الحق يا إخوتا إن الأخوة تحتاج إلى تربية صادقه تربيه على محبه الخير محبه النافع محبه ان ترى اخاك على أحسن حله وفي اجمل صوره تهش وتبس إذا سمعت خيرا وإذا سمعت سوءتك الدرس وسارعت في النصح وترفقت في نصيحتك وحرصت على هدايته وهكذا تريد نجات كما تحب أن تنجو أن وتريد زينة كما تحب أن تكون على زينة طيبة تلكم الاخوه الصادقة غيرها دعاوى غيرها كلام يذهب أجراج الرياح ولذا لما سأل الألباني في مجلس ما ما هي حقيقة الأخوة ما هو محورها وأسها ولبها ما هي الأخوة فبعض الجالسين كل ادلى بدلوه فكان الألباني يقول ليس ذا, ليس ذا ليس ذا ليس ذا فلما قال بعض الجالسين هو النصح والتواصي بالحق قال أجبت وأحسنت إذا كنت صادقا في اخوتك فأقم النصح الصادق باسلوبه الحسن وبالرفق واللين حتى تصل إلى قلب أخيك من أجل أن يكون على خير حال أما إذا عثرت على خطأ ترت به يمينا وشمالا وأحببت ان لو ينتشر انتشار الضوء النهار، فهذا من سوء القصد والنية ومن سوء الطوية. عليك اخي أن تحرص على هداية إخوانك وبيان الخطأ كما تقدم من كلام الشيخ العلامة عوبين. الخطأ يرد بأدب الشرعية وبضوابطه الشرعية يرد الخطأ، وليس أحد ارفع من الخطأ. الحق مقدم، ولذا قال. ولذا قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا منه لكن هذا المخطئ نسعى في ايصال الحق إليه ونسعى في هدايته ونترفق به وعلينا أن نميز الأخطاء ما كان من سبيل الذنوب والمعاصي وما كان خطا يواجه السنة ويصادم السنة في باب السنة والاعتقاد فإن الأخطاء تتفاوت والأبواب متفاوتة عليك أخي أن تحرص على هداية إخوانك إلى الخير وأن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى بن ماجه في سننه من حديث, زيد من حديث أنس بن مالك من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر ومنهم من هو مغلاق للخير مفتاح للشر فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر فعليك أن تكون وافد خير على إخوانك وعليك أيضا أن تحرص في اخوتك بإخوانك على أن تكون على شمائل طيبة أن تهش وتبش عند لقائهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي ذر في مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طليق وفي رواية طليق والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البخار يقول عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي ما لقيني رسول الله إلا تبسم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل عبد الله بن الحارث بن جزء عند الترمذي يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس تبسما فعليك أن تحرص على هذه الشمائل الطيبة بأن تكون هشوشا بشوشا لإخوانك من أهل السنه بل لعموم المسلمين أن تحرص على أن تكون داعيه خير تحبب الخير للناس وتحرص على هداياتهم. النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم إقامته الحد على من وجب عليه الحد لكنه كان رحمة للعالمين لما جاء عبد الله ابن حمار وكان يشرب الخمر فجلد عليها فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه ذاك الشاب فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني أيها الشاب فدنا الشاب الشاب يطلب أمرا عظيما ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا هكذا طلب أن يقع في الزنا وأن يؤذن له في الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني أيها الشاب أترضاه في أمك قال لا أترضاه في أختك؟ قال لا أترضاه في ابنتك؟ في عمتك؟ في خالتك؟ قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه في امهاتهم ولا اخواتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم ثم دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر ذنبه وطاهر قلبه وحصن فما عاد هذا الشاب؟ إلى شيء من ذلك تأمل رحمته وتأمل رفقه في مثل هذه المواقف العظيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما بأصحابه صبورا حليما ولذا ولذا لما جاءوا ذاك الاعرابي في حديث في البخاري ومسلم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابسا برده نجرانية فجذبه في عنقه جبدة حتى اثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مال أبيك ولا مال أمك فهم الصحابة رضوان الله عليهم به فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء من أجل أن تعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منك أن تكون حكيما وأن تميز بين الجاهل الذي لا يعلم وبين من يقع في الخطأ بعلم وفي كل هذا تتوخى الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإذا حصل من أخيك خطأ وكان في باب السنة والمنهج فعليك أن تبين له وأن تناصحه وأن تبين وجه الخطا فيما حصل فيه فإن إن كان صاحب سنة فإن السنة ترد وترجع به إلى الحق ويشكر الناصحين ولا ينبغي لمن نصح في خطا وثبت الخطأ أن يتكبر أو أن يعاند أو أن يستكبر فإن هذا سبب هلاك هذا سبب هلاك إنه كان لآياتنا عنيدا علينا يا الإخوة أن نتراحم فيما بيننا ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء ولذلك واجب علينا أن نتعايش برحمة بيننا نتوجع لأحوال بعضنا البعض وأن نتعاون ايضا فيما بيننا الجاهل نعلمه العاصي نذكره الضال نحرص على دعوته وهكذا في حرص على تحقيق المصالح الشرعية حسب الضوابط الشرعية نحرص على تحقيق هذا وأن لا نسارع أيها الإخوة في نقض أرى الأخوة بيننا لا لا ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيؤرض هذا ويؤرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام انظر إلى حرص الإسلام على قطع التهاجر هذا فيما إذا كان الهجران لامر دنيوي أما إذا كان الهجران لمبتدع لصاحب بدعه لدائية بدع فإن هذا من الأعمال الصالحة يهجر حتى يدع بدعته فإذا بقي على بدعته فإن الهجرة أمر مشروع بل واجب صيانة للمسلمين من شر هؤلاء فعليك أيها الأخ أن تكون رحيما بإخوانك وأن تكون صاحب شفقة بهم حتى حتى إن رددت الباطل فمع ردك للباطل تحب لمن ردت عليه أن يرجع إلى الحق وأن يفيء إلى الحق وأنت تريد من وراء ذلك نصرة دين الله عز وجل وصيانة الشريعة لا ترد عليه من أجل أن يقال فلان رد على فلان أو أن يقال فلان قوي في المنهج أو أن يقال فلان كذا وكذا لا لا تريد هذا ولا تعول عليه هذا تحت الأقدام لقيمة له تريد ترد عليه صيانه للشريعة وحماية لها وتقربا لرب العالمين وزودا عن حياض الإسلام فإذا فإذا جاء ما يدل على المقاصد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية جاءه ابن القيم يبشره بموت ألد أعدائه. أشد أعداء ابن سيمية بشره فقال له فلام خصمك قد مات قال اعرض عن هذا دلني على بيته فجاء إلى بيتي وقال لأهله أنا خلف لكم بعد أبيكم إنها معركة خالصة لوجه الله عز وجل لا يريد من ورائها حزازات الانفس ولا أن يضع أخاه تحت قدمه ولا أن يصعب على أكتافه ولا يريد من أن يشار إليه بالبنان أو أنه يرفع بين الأقوام يريدون نصرة دين الله ولذا كانوا يفرون من الشهرة ويجانبونها يخرج سفيان بن سعيد الثوري يفتقد طلبة العلم مدة طويلة لا ينتبعون به. أحمد بن حمل على ما كان فيه من الفضائل. قال أود ما لا يوجد ما لا يوجد. قال ما الذي تريده يا إمام؟ قال أريد أن أكون في مكان لا يعرفني فيه أحد. سفيان بن سعيد الثوري لما اجتمع عليه خلق كثير. من طلبة العلم وهو متوسدا الكعبة على ظهر الكعبة فقال إن لله إني أخاف أن الله قد ضيع المسلمين عندما احتاجوا إلى مثلي إنه الإخلاف الذي كانوا يعملون له كان الواحد منهم يقف أمامه بعضهم فيقول إن المسلمين بخير ما أبقاك الله لهم فيقول أقبل على شعنك إن المسلمين بخير ما اتقوا ربهم كان الواحد منهم إذا اجتمع عنده أكثر من خمسة وستة وسبعة قام وترك المجلس أما نحن الضعفاء إلا من رحم الله عز وجل نفخر بالتناة ونحب المدح ونحب أن يشار إلينا إلا من عصم رب العالمين حققوا في أنفسكم فتشوا في أنفسكم راقبوا ما يجري داخل القلوب هل أحببت لله؟ هل أعطيت لله هل أنكرت لله هل خطبت لله هل حاضرت لله هل جاهدت لله حقق, حقق انظر وتأمل وانت أدرى بنفسك بل الإنسان على نفسه بصيره أنت أعلم هل تريد جنة عرضها السماوات والأرض هل تريد رضا ربك هل تريد أن الله عز وجل يسيبك؟ أن تريد مدح المادحين وسناء من اثني عليك أو تريد شهوة خفية إياك عبد الله فإن العمر يطوى وكم من أعمال هي كالجبال يجعلها ربي هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عاملة ناصبه تصل نارا حامية قد كانت عاملة وتنصب وتتعب في عملها لكنها تصل نارا حامية لغياب الاخلاص معشر الاخوة إن أحببتهم فليكن حبكم لله وإن ابغضتم فليكن بغضكم لله بضوابطه الشرعية وهكذا ينبغي أن تحرص على أن تكون في امرك كل متبعة متبعة تقرب من قربه الله عز وجل وتباعد من بعده الله عز وجل وان تحرص على أن يكون أمر اخوانك على غير حال فإن المسلم كلما كان كلما كان رحيما باخوانه كلما رحمه ربه عز وجل وكلما كان رفيقا بهم فإن الله عز وجل يعينه وكلما كان حريصا على هدايتهم يزداد هدى وتقى وصلاح وكلما كان حريصا على تتبع زلاتهم وعثراتهم فإن هذا يبوء بالخسران إياكم يا طلبة العلم أن تعتقدوا أن مسائل كثيرة من مسائل الدعوة إنما يساق إليها المرء بطيس وبرغبة شخصية لا مسائل الدعوه دين. دين عليك أن تدين الله به دين فليست المسألة رغبات شخصية وليست المسألة مقامات تريد من ورائها كذا وكذا الأمر دين إذا أقام الله دينه على يد فلان فالحمد لله وإذا أقيم الدين على يد فلان فلله الفضل والمنه وإذا أقيم دين الله على يد فلان فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء أما حفاظات الأنفس فإن هذا من وسائه الشيطان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون بجزيره العرب ولكن بالتحريش بينكم ثم بعد ذلك أيضا لا تكن صاحب وجهين لا تكن صاحب وجهين فالمؤمن له وجه واحد ينصر الحق ويخضع للحق وبه يقول وبه يحكم وبه يعدل لا تكن صاحب وجهين أو ثلاثة أوجه أو عشرة أوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن سر النار ذو الوجهين من يلقى ذا بوجه وذا بوجه ومن كان له في الدنيا وجهان كان له في الآخرة لسانان من نار فاحذر عبد الله احذر عبد الله أن تكون صاحب أوجه لا المؤمن وجهه واحد ظاهره كباطنه إذا أحب ظهر ذا على صفحات وجهه وإذا أبغض ظهر على صفحات وجهه المؤمن الصادق ليس بمكار ولا مخادع ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله تعملوا في سيرة الفضلاء وفي سيرة العلماء كيف رفع الله ذكرهم كيف سادوا كيف بلغوا هذه المنازل العالية بالكيف بالماكر، بالاحتيال؟ بالأوزه المتعددة بالمواقف المضطربة لا وجهة واحدة طريق واحد سبيل واحد لا يلتفت إذا كان معه عدد كثير أو لم يكون معه عدد كثير قد وضع الحق بين عيني فهو ينشده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسديدنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يمن علينا بالإخلاص له رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تؤلف بين أهل السنه والجماعة وأن تجمع قلوبهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متناصحين فيك يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا